النار بدارك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبّت فهنيئاً يا باغيها النار بدارك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبّت فهنيئاً يا باغيها من يطفئ تلك النار من يقهر ليل العاد من يحمي شرف الدار والفاجر يعم فيها من يطفئ تلك النار شرف الدار والفجر يابد فيها والفجر يابد فيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فأني أن يا باقيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فأني أن يا باقيها من أنت بلا إيمان من أنت بلا عُمَّة وفي الأوطان بركان يصل فيها من أنت بلا إيمان من أنت بلا عوان من أنت بلا إيمان من أنت بلا عوان من أنت وفي الأوطان بركان يصل فيها بركان يصل فيها النار بدارك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باغيها النار بدارك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باغيها الاجداد وكسير سيف الجلال فالقدس لنا ما أعظم من يفديها قم وحمي حمل الاجداد وكسير سيف الجلال قم وحمي حمل الاجداد وكسير سيف الجلال فالقدس لنا النار بدارك شفت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيئا يا باقيها النار بدارك شفت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيئا يا باقيها قومتنا لا شرقية في الأرض ولا غرب أمةنا إسلامية فهل أم بنا نحيها؟ أمةنا لا شرقية في الأرض ولا غربية. أمةنا لا شرقية في الأرض ولا غربية. النار بذلك فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باقيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باقيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة